يامن رضيتم بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يامن صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أ ن ز ل من قبل وكثيرا ما ينادي الله تبارك ت و عباده ا ل ى ع المؤمنين بلقب ا ل إ ي م ا ن يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا تذكيرا لهم ب أ ن ا ل إ ي م ا ن الحقيقي ي ق ف ض ا ل ا س ت ج ا ب ة لله وللرسول والامتثال ل أ م ر الله والرسول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 يا ايها الذين آ م ن و ا فارعيه سمعك فاما إ خير يامر به او شر ينهى عنه يا ايها الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييك هذه ا ل آ ي ة كقوله تعالى يا ايها الذين آ م ن و ا آ م ن و ا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أ ن ز ل من قبل ولكن الله تبارك وتعالى في هذه ا ل آ ي ة يقول استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم فجعل الله تبارك وتعالى ا ل إ ي م ا ن سبب ا ل ح ي ا ة كما قال تعالى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 وقبل ا ل ق ر آ ن واستمسك به وعمل بما فيه أ ح ي ا الله قلبه وجعل له نورا يمشي به في الناس كما قال تعالى اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها والجواب لا يستوون وهو جواب حتمي ضروري يقر به كل ذي لب ولذلك سكت الله تبارك وتعالى عن الجواب لما علمه من تقريره في القلوب وفي النفوس اومن كان ميتا فاحييناه كان ميتا بكفره كان ميتا بجهله كان ميتا ببعده عن الله عز وجل فاحييناه بالايمان أ ح ي ي ن احييناه ه ب ر و ا ل إ م ا ن أ ح ي بروح ا ل ق ر آ ن وجعلنا له ب ا ل إ ي م ا ن و ا ل ق ر آ ن نورا يمشي به في الناس فالناس في ظلمات وهو في نور كما كان له نور أ و م ن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوون فالذين استجابوا لربهم قلوبهم ح ي ة وهم في نور يسعى بين أ ي د ي ه م والذين لم يستجيبوا لربهم قلوبهم م ي ت ة وهم في ظلمات بعضها فوق بعض إ ذ ا أ خ ر ج أ ح د ه م يده لم يكد يراها من ش د ة الظلمات المتراكم بعضها فوق بعض قال الله تعالى إ ن م ا يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إ ل ي ه يرجعون إ ن م ا يستجيب الذين يسمعون أ ي الذين يسمعون بقلوبهم بقلوبهم ا ل ح ي ة التي تفهم وتعقل ما تسمع ا ل آ ذ ا ن و إ ل ا ف إ ن سماع ا ل آ ذ ا ن قد اشترك فيه الذين استجابوا لربهم والذين لم يستجيبوا له الكل قد سمع ب أ ذ ن ه ولكن قوله تعالى إ ن م ا يستجيب الذين يسمعون المراد به الذين يسمعون بقلوبهم ف س م ع ا ل آ ذ ا ن وحده لا يكفي ولا ينفع بل لا بد من سماع القلب الذي حقيقته الفهم والعقل والتدبر و ا ل ا س ت ج ا ب ة والسمع و ا ل ط ا ع ولذلك قابل الذين يسمعون بالموتى فقال إ ن م ا يستجيب الذين يسمعون والموتى اي و ا ل م ي ت ة قلوبهم الذين لم يسمعوا سماعا ينفعهم والموت يبعثهم الله ثم إ ل ي ه يرجعون ولذلك قال تعالى إ ن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أ ي قلب حي أ و أ ل ق ى السمع وهو شهيد واو حرف عطف بمعنى الواو وتقدير الكلام إ ن في ذلك الذي سبق في ا ل ص و ر ة ا ل ك ر ي م ة ص و ر ه قاف أ و في ا ل ق ر آ ن كله إ ن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حي وقد أ ل ق ى سمعه للذكرى يسمعها بسمع منصد وقلب حي حاضر شهيد غير غائب ولا غافل وهذه ا ل آ ي ة ايضا كقوله تعالى إ ن هو الا ذكر و ق ر آ ن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر من كان حيا أ ي من كان حي القلب ا ف إ ن ذا القلب الحي هو الذي ينتفع بما يسمع هو الذي ينتفع ب ا ل م و ع ظ ة هو الذي ينتفع بالذكرى هو الذي يستجيب لربه حين دعاه ل ل ا س ت ج ا ب ة له أ م ا القلب الميت فهو لا يعقل شيئا ولا يفهم شيئا ولا يعرف شيئا فسماع ا ل أ ذ ن لذي القلب الميت لا ينفعه ولذلك قال تعالى في حق المنافقين و ا ل ك ف ر ة ومنهم من يستمع إ ل ي ك حتى إ ذ ا خرجوا من عندك قالوا للذين أ و ت و ا العلم ماذا, أ ماذا قال انفا فهم استمعوا اليه صلى الله عليه وسلم باذانهم لكن قلوبهم م ي ت ة قلوبهم م ي ت ة لا تعقل لا تفهم لا تعي فلذلك يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون ولا يفهمون ولا يعقلون لذلك لا يستجيبون ف إ ذ ا انصرفوا من المجلس قالوا ل ل ص ح ا ب ة الذين شهد الله لهم ب أ ن ه م أ و ت و ا العلم قالوا للذين أ و ت و ا العلم ماذا قال آ ن ف ا وهم يعرفون مجرد ا ل م ع ر ف ة بسماع اذانهم ماذا قال ولكن لما ماتت قلوبهم لم يعوا ولم يفهموا فلذلك س أ ل و ا ماذا قال آ ن ف ا ولذلك ف إ ن ك حين ت ق ر أ هذا السياق ا ل ق ر آ ن ي في س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل تجد هذه ا ل آ ي ة يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول تجدها قد سبقت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أ ط ي ع و ا الله ر س و ل ه ولا تولوا عنه و أ ن ت م تسمعون ولا, تقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إ ن شر الدواب عند الله أ ص م البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أ س م ع ه م لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا آمنوا لله وللرسولي إ ذ ا دعاكم لما يحييك فقول سبحانه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون قالوا سمعنا أ ي ب آ ذ ا ن ه م وهم لا يسمعون بقلوبهم فسمعوا آ ذ ا ن ه م لا ينفعه ل أ ن قلوبهم م ي ت ة لم تسمع لم تعقل لم تتدبر لم تفهم فقال وهم لا يسمعون و إ ن كانوا قد استمعوا ب آ ذ ا ن ه م يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إ ذ اذا دعاكم لما يحييكم إ دعاكم لما يحييكم ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة ا ل ح ي ا ة ا ل ه ن ي ة ا ل ح ي ا ة ا ل س ع ي د ة ا ل ح ي ا ة التي يسودها الهدوء ويصحبها ا ل أ م ن ويصحبها تملؤها ا ل ط م أ ن ي ن ة وتعمها ا ل ب ر ك ة ا ل ح ي ا ة التي يصحبها ا ل أ ن س بالله وحده والركون إ ل ي ه و ا ل ر ض ى بقضائه ا ل ح ي ا ة التي تجعل ا ل إ ن س ا ن يقول مع كل قضاء يقضيه الله عز وجل يا رب ما مسني قدر بكره أ و رضا إ ل ا اهتديت به إ ل ي ك طريقا امضي القضاء على الرضا مني به إ ن ي علمتك في البلاء رفيقا ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة التي يسودها ا ل أ م ن و ت م ل أ ه ا ا ل ط م أ ن ي ن ة يعمها الهدوء وتغطيها ا ل ب ر ك ة ا ل ح ي ا ة ا ل خ ا ل ي ة من الهم ا ل خ ا ل ي ة من الغم ا ل خ ا ل ي ة من النكد ا ل خ ا ل ي ة من النصب ا ل خ ا ل ي ة من الحزن ا ل ح ي ا ة التي يجد فيها ا ل إ ن س ا ن ق ر ة عينه في ا ل ص ل ا ة وفي ذكر الله وفي ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وفي القيام بين يدي الله بالليل والناس النيام هذه ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة لا تعرف إ ل ا بالمذاق لا تعرف بالوصف هذه ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة ح ي ا ة الذين استجابوا لربهم لا تعرف إ ل ا بالمذاق فمن ذاقها عرفها وقد ذاقها الصالحون الذين استجابوا لربهم قد ذاقها الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات حتى قال أ ح د ه م إ ن ه لتمر بالقلب أ ح و ا ل إ ن كان أ ه ل ا ل ج ن ة في مثل ما أ ن ا فيه إ ن ه م لفي نعيم يشعر الرجل بنعيم عظيم جدا يشعر ب ح ي ا ة ط ي ب ة جدا فيحلق في سماء ع ا ل ي ة يشعر أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة قد لا يكونون فيما هو فيه من النعيم فيقول إ ن كان أ ه ل ا ل ج ن ة في مثل ما أ ن ا فيه إ ن ه م لفي نعيم ويقول الثاني مع بؤسه وفقره إ ن ن ا لفي حال لو اطلع عليها الملوك و أ ب ن ا ء الملوك لجالدونا عليها, إن عليها, الملوك الملوك لجالدون عليها بالسيوف ويقول الثالث مساكين أ ه ل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أ ح ل ى ما فيها قالوا وما أ ح ل ى ما فيها قال م ع ر ف ة الله عز وجل تلك هي ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة التي وعد الله بها الذين استجابوا لربهم حيث قال من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن فلنحيينه ح ي ا ة ط ي ب ة و ح ي ا ة في ا ل آ خ ر ة أ ح س ن حالا و أ ك ث ر نعيما م أ و ا ه م ا ل ج ن ة فيها من النعيم ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر للذين استجابوا لربهم الحسنى والحسنى هي ا ل ج ن ة كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا الذين لم يستجيبوا لربهم ف إ ن الله تعالى يقول في حقه لهم عذاب في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولعذاب ا ل آ خ ر ة أ ش ق وما لهم من الله من واق الذين لم يستجيبوا ل ر ب ه لهم عذاب في ا ل ح ي ا ة الدنيا أ ت د ر و ن بماذا يعذبون في ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ن ه م يعذبون بما حرصوا عليه إ ن ه م يعذبون بما ظنوا أ ن ا ل س ع ا د ة ك ا م ن ة فيه و أ ن النعيم مختبئ وراءه إ ن ه م يعذبون ب ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا التي حرصوا عليها إ ن ه م يعذبون ب أ م و ا ل ه م ويعذبون ب أ و ل ا د ه م كما قال تعالى فلا تعجبك أ م و ا ل ه م ولا أ و ل ا د ه م إ ن م ا يريد الله ليعذبهم بها في ا ل ح ي ا ة الدنيا وتزهق أ ن ف س ه م وهم كافرون فهم يعذبون بما حرصوا عليه يعذبون بما ظنوا أ ن ه أ س ا س ا ل س ع ا د ة و أ ص ل النعيم يعذبون ب أ م و ا ل ه م ويعذبون ب أ و ل ا د ه م فالذين لم يستجيبوا لربهم معذبون في ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ن زاد المال عذبوا و إ ن نقص عذبوا إ ن صح ا ل أ و ل ا د عذبوا و إ ن مرض ا ل أ و ل ا د عذبوا فهم, فهم في عذاب دائم لا ينفك عنهم أ ب د ا و ه م في نكد ونص وهم و غ م وحزن وشقاء أ ح د ه م بائس يائس تعيس يكدح ويتعب ويشقى لا ي ه د أ له بال ولا يقر له قرار ولا يطمئن له قلب ل ولا يغمض له جفن ولا تنام له عين فهل هذه ح ي ا ة لا والله إ ن ه ا ح ي ا ة ب ه ي م ي ة م ح ض ة ولذلك قال تعالى والذين كفروا يتمتعون و ي أ ك ل و ن كما ت أ ك ل ا ل أ ن ع ا م والنار مثوى لهم ف ح ي ا ة الذين لم يستجيبوا لربهم ح ي ا ة ب ه ي م ي ة م ح ض ة ي أ ك ل و ن كما ت أ ك ل ا ل أ ن ع ا م يتمتعون كما تتمتع البهائم ي أ ك ل و ن ويشربون يلهون ويلعبون يرقصون ويطربون فحياتهم أ ك ل وشرب ل أكل ع ب و ولهو ولعب ورقص و ط ل ب وسهر على ما حرم الله تبارك وتعالى وهم يظنون أ ن ه م سعداء وهم والله ا ل أ ش ق ي ا ء وهم يظنون أ ن ه م في نعيم وهم والله في جحيم والناس يتطلعون إ ل ي ه م ويقولون دي الناس اللي عيشه و أ ن ا أ ق س م بالله إ ن دي الناس اللي هي مش عيشه أ ن ت أ ي ه ا الفقير الصالح أ ن ت أ ي ه ا الفقير المؤمن أ ن ت أ ي ه ا الفقير المصلي أ ن ت أ ي ه ا الفقير الصائم أ ن ت والله في نعيم وما أ و ل ئ ك في نعيم أ ن ت والله في ن ع م ة وهم والله في ن ق م ة فلا تعجبك أ م و ا ل ه م ولا أ و ل ا د ه م إ ن م ا يريد الله ليعذبهم بها في ا ل ح ي ا ة الدنيا وتزهق أ ن ف س ه م وهم كافرون ولا تمدن عينيك إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج ا منهم ز ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير و أ ب ق ى اسمع يا من استجبت لربك فامنت بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله و انزل ل الذي ك ت ا ب أ من قبل اسمع يا من أ ق م ت ا ل ص ل ا ة وصمت ر م ض ا ن و أ د ي ت الواجبات وتركت المحرمات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 ومما رزقناهم ينفقون فلا تتطلع إ ل ى ع ي ش ة هؤلاء إ ن ه ا ع ي ش ة ب ه ي م ي ة م ح ض ة ح ي ا ة البهائم خير من ح ي ا ة الذين لم يستجيبوا لربهم والذين كفروا يتمتعون و ي أ ك ل و ن كما ت أ ك ل ا ل أ ن ع ا ن والنار مثوى لهم فشتان بين مصير البهائم ومصير الذين لم يستجيبوا لربهم مصير البهائم إ ل ى تراب يبعثها الله يوم ا ل ق ي ا م ة فيفصل بينها حتى يقتص ل ل ش ا ة ا ل ج ل ح ى من ا ل ش ا ة القرناء ثم يقول تعالى لتلك البهائم كوني ترابا ف إ ذ ا عاين الكافر مصير البهائم ومصيره قال يا ليتني كنت ترابا كما قال سبحانه إ ن أ ن ظ ر ن ا ك م عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا يحيط آمنوا إذا دعاكم لما وما دروا الاستجابة الفرصة أن لله بهذه وللرسول قبل تفوت بادروا ب ا ل ا س ت ج ا ب ة بادروا بالسمع و ا ل ط ا ع ة قبل فوات ا ل أ و ا ن استجيبوا لربكم من قبل أ ن ي أ ت ي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير استجيبوا لربكم اغتنموا الفرص بادروا بالامتثال بادروا بالسمع و ا ل ط ا ع ة بادروا بالانقياد لله ولرسوله استجيبوا لربكم واغتنموا ا ل ف ر ص ة ف إ ن الله أ م ر بذلك أ م ر الله باغتنام الفرص قبل فواتها فقال سبحانه وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أ خ ذ م ي س ا ق ك م أ ي قد أ خ ذ الله عليكم في عالم الذر الميثاق أ ن تؤمنوا به و إ ذ أ خ ذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذريتهم و أ ش ه د ه م على انفسهم أ ل س ت بربكم قالوا بلى ش ه د فالله قد أ خ ذ عليكم الميثاق أ ن تؤمنوا به وبعث فيكم رسولا يدعوكم إ ل ى ا ل إ ي م ا ن به وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أ خ ذ ميثاقكم اسمع للختام إ ن كنتم مؤمنين شرط جوابه محذوف تقديره إ ن كنتم مؤمنين يوما ما فمن ا ل آ ن ف أ م ن و ا ان كنت أ ي ه ا العاصي تقول س أ ت و ب يوما ما فمن ا ل آ ن فتب و إ ن كنت أ ي ه ا الفاسق عن أ م ر ربه تقول س أ ط ي ع الله يوما ما ف م ن ا ل آ ن ا ف ا ت ع إ ن كنت أ ي ه ا ا ل م ب ت د ع ا ل م خ ا ل ف ل س ن ة الرسول ت ق و ل س أ ت ب ع ا ل رسول يوم ا ما ف م ن ا ل آ ن ف ا ت ب ع اغتنموا ا ل ف ر ص وبادروا ب ا ل إ ي م ا ن وبادروا ب ا ل ت و ب ة وبادروا بالسمع و ا ل ط ا ع ة و ا ع ل م و ا أ ن الله ي ح و ل بين المرء و ق ل ب ه ق ل ب ه الذي بين جنبيك أ ن ت لا تملكه قلبك ملك لله قلوب العباد بين إ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولذلك قيل ل ا ع ر ب ي بما عرفت ربك قال بنقض العزائم وصرف الهمم كم من أ م ر هممت به ثم ت ر ك ت وكم من أ م ر عزمت عليه ثم أ ق ل ع ت عنه أ ح ي ا ن ا تكون في دارك تقول ل ل أ و ل ا د اعطوني ثيابي ل أ خ ر ج فقبل أ ن يؤتوك ثيابك يدق الباب فتجد زائرا فتستقبله وتقعد معه وتقعد عن الخروج فهمت بالخروج فحال الله بينك وبين الخروج و أ ح ي ا ن ا تعزم والعزم أ ع ل ى درجات ا ل ه م يكون بعده المباشره للفعل تماما أ ح ي ا ن ا تعزم على السفر مثلا تجهز أ غ ر ا ض ك وتربط أ م ت ع ت ك وتحمل حقائبك ويودعك الناس ليلا على أ س ا س أ ن ك مسافر صباحا فتصبح بينهم لماذا لم تسافر حصل كذا وكذا من الذي صرفك عن السفر الله عز وجل واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه أ ن ت لا تفعل ما تريد ولا يكون منك ما تريد إ ن م ا لا يكون منك إ ل ا ما يريد هو سبحانه وتعالى ف إ ذ ا عرضت لك ف ر ص ة ط ا ع ة فاغتنمها ولا تؤخرها فربما لا تقدر عليها بعد ذلك واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه ولذلك قال تعالى في حق الكافرين و إ ذ ا ما أ ن ز ل ت س و ر ة نظر بعضهم إ ل ى بعض هل يراكم من أ ح د ثم انصرفوا سرط الله قلوبهم ب أ ن ه م قوم لا يفقهون وقال تعالى فلما زاغوا أ ز ا غ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال سبحانه ونقلب افئدتهم و أ ب ص ا ر ه م كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقال تعالى ذلك بانهم آ م ن و ا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال سبحانه تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ولذلك قال كعب بن مالك في حديثه الطويل في ق ص ة تخلفه واثنين معه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج ل غ ز و ة تبوك قال كعب بن مالك في تلك ا ل ق ص ة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غ ز و ة ت ب و ك في وقت طابت فيه الثمار والناس يحبون أ ن يخلدوا إ ل ى ثماره فكنت إ ل ى الثمار أ ص ع ر أ ي أ م ي ل يعني أ ح ب أ ن يقعد في بساتينه وحدائقه في الظل والماء البارد ويجني الثمار ولا يخرج مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهممت أ ن أ ل ح ق به فقلت في نفسي عندي جواد سريع أ م تطيه ف أ ل ح ق برسول الله فلم أ ف ع ل شيئا ف أ ص ب ح اليوم الثاني فحدثت نفسي بالجهاد فقلت عندي جواد سريع أ م تطيه ف أ ل ح ق برسول الله حتى كان اليوم الثالث وخرج رسول الله وبعدت ا ل ش ق ة فلم أ د ر ك ه ويا ليتني فعلت ه هذه إذ القصة ومنها أ ن ه يجب على المرء أ ن يغتنم الفرص التي تعرض له فرص ا ل ق ر ب ة و ا ل ط ا ع ة فالحزم كل الحزم في اغتنامها وامتثالها والعجز كل العجز في تفويتها وتضييعها ف إ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا عرضت له ف ر ص ة ط ا ع ة فلم يغتنمها حال الله بينه وبينها بعد ذلك وصرف الله قلبه عنها ف إ م ا أ ن لا يفكر فيها و إ ن فكر فيها لم يعنه الله عليها ل أ ن الله يقول واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه فيا عبد الله ا ل ط ا ع ة ا ل ط ا ع ة والسمع السمع و ا ل ا س ت ج ا ب ة ا ل ا س ت ج ا ب ة بادر يا عبد الله ب ا ل ا س ت ج ا ب ة لربك كما أ م ر ك يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاك لما يحيك بادر يا عبد الله بالسمع والطاعه ة بادر بالانقياد ل ل وللرسول وتزود تزود من التقوى ف إ ن ك لا تدري إ ذ ا جن ليل هل تعيش إ ل ى الفجر فكم من فتى أ م س ى و أ ص ب ح ضاحكا وقد نسجت أ ك ف ا ن ه وهو لا يدري وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أ د خ ل ت أ ج س ا د ه م ظ ل م ة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أ ر و ا ح ه م ل ي ل ة القدر وكم من صحيح و ك مات من م صحيح من غير ع ل ة وكم من عليل عاش حينا من الدهر أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم د عدوان لله أشهد رب العالمين ولا المستقين ولا المستقين الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن تبعهم ب أ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فيا إ خ و ة ا ل إ س ل ا م استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما ي ح ي ي ك و ع ل م و ا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه و أ ن ه إ ل ي ه تحشرون إ ل ي ه ترجعون إ ل ي ه تردون و َ أ َ ن َّ مردنا َََ الى َ الله َِّ و َ أ َ ن َّ الى َ ربك ََِّ المنتهى ََُْْ أ َ ل َ ا الى َ الله َِّ تصير َُِ ا ل ْ أ ُ م ُ و ر وما ََ من ِ د َ ا ب ٍَ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ ولا ََ طائر ٍَِ يطير َُِ بجناحيه ََِِْ الا َّ أ ُ م َ م َ م ْ ث َ ا ل ُ ك ُ م ْ ما َ فرطنا َََ في ِ الكتاب َِِْ من ِ شيء ٍَْ ثم َُّ الى َ ربهم َ يحشرون وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا هذا يوم الفصل جمعناكم و ا ل أ و ل ي ن فكن على يقين من أ ن ك إ ل ى الله راجع وبين يدي الله موقوف و أ م ا م الله مسؤول ف أ ع د للسؤال ج و ا ب ه ف إ ن الله قال وقفوهم إ ن ه م مسؤولون و أ ق س م على سؤالهم فقال فوربك ل ن س أ ل ن ه م أ ج م ع ي ن عما كانوا يعملون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أ ح د إ ل ا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجما فينظر أ ي م ن منه فلا يرى إ ل ا ما قد وينظر أ ش أ م منه فلا يرى إ ل ا ما قد وينظر بين يديه فلا يرى إ ل ا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره يا عباد الله ح ي ا ة اللهو ا ل ل ع ب ليست ح ي ا ة ح ي ا ة الرقص والطرب ليست ح ي ا ة ح ي ا ة المجون والشر ليست ح ي ا ة ح ي ا ة التمتع بشهوه الفروج في الحرام ليست ح ي ا ة والذين ي أ ك ل و ن ويتمتعون لا يصدقون ما نقول أ ن ه م ليسوا أ ح ي ا ء لماذا ل أ ن قلوبهم م ي ت ة وقد قيل ما لجرح بميت إ ل ا م ه وكم من تائب تاب فضحك على نفسه من نفسه في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة وكم من فاسق رجع إ ل ى الله و أ ن ا ب ف ا س ت ه ز أ بنفسه وما كانت عليه في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة كذلك كان الصحابه ة رضوان ا ل ل ع ل يضحكون ه م ي على أ ن ف س ه م في ا ل ج ا ه ل ي ة بعد ا ل إ س ل ا م في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه الله صلى ل أن و س م كان إ ذ ا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ويجلس أ ص ح ا ب ه حواليه فيذكرون أ ي ا م ا ل ج ا ه ل ي ة فيضحكون ويبتسم يذكرون أ ي ا م ا ل ج ا ه ل ي ة فيذكر أ ح د ه م أ ن ه كان يصنع إ ل ه ا من ع ج و ة يسجد له ويصلي ف إ ذ ا غلبه الجوع أ ك ل ه ثم اتخذ إ ل ه ا آ خ ر كذلك الذين ي أ ك ل و ن ويتمتعون كذلك الذين يلهون ويلعبون إ ن ه م سكارى إ ن ه م سكارى والسكران لا يعقل فهذا الكلام لا يعقلون أ هم سكارى ف إ ذ ا أ ف ا ق و ا أ د ر ك و ا صدق هذا الكلام و أ د ر ك و ا ح ق ي ق ة هذا الواقع يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم فلا حياه إ ل ا في رحاب ا ل إ ي م ا ن ولا حياه إ ل ا في رحاب ا ل ق ر آ ن ولا حياه إ ل ا في رحاب المساجد في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها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 فمن يعطيه النور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللهم اجعل في قلوبنا نورا واجعل في اسماعنا نورا واجعل في ابصارنا نورا واجعل من بين ايدينا ومن خلفنا نورا ومن وعن ايماننا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا اللهم اعطنا نورا ربنا أ ث م م لنا نورنا واغفر لنا إ ن ك على كل شيء قدير اللهم أ ر ن ا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أ ر ن ا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أ ع ن ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ا ل ب بين قلوبنا و أ ص ل ح ذات بيننا واهدنا سبل السلام